أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاروا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنبكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه ذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ولقد أخذ الله ميثاق إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني ياكم لئلا قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآملت برسلي وعزرتموهم وآملت وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ذلك لتعلموا أن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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤتم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا نَّادَاهُ قَالَ مَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَا اللَّهُ على رسوله مِنْ أَهْلِ القرى فلله وللرسول ولذي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 الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لأولئك هم الصادقون والذين تبَوَّءُوا الإيمانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ هاجر يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ في وَلَا يَجْدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويؤفرون على ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رغوف رحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حرج من, مِنْ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من القرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتا أو هم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 علم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما ملاك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظر قال إنك من المضيعين. قال فبما أغوتني لا لهم صراطك المستقيم. ثم لا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 نَمَنِي الْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا أَدَمُّ سُكُنْ أَتَوَزَّزُوكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّمِنْ حَيْثُ مَا وَلَا تَقَرَّبَ وَلَا تَقَرَّبَ مِنْ الشَّجَرَةَ فتكونا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وغي عنهما من سوآتهما وقال ما مهاكما ربكما عن هذه الشجعة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما 119. فدلاهما بغرور 110. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما 111. يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما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 هَذَمَا قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسًا يَواري سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلك خَيْرٌ ذلك مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدم لَا يكوم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينذرانه ما لباسهما ليغيا ما سواتا يراكم هو وقبيره من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقصط وأقيموا وجواكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له, الدين مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله إن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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق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 صعب ناره فيها خالد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء أَسْمُ عُرُسُ لُنَا يَتَوَفَّنَّهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْا عَنْهُ وَشَهِدُوا لَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دُكُلُ فِي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 ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ الْقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ قَالُوا نَعْمَ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ الْلَّعْمَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 عاب الاعراف رجال لا يعرفون قالوا ما اغمع عنكم, عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوص عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن من الماء أو من 119. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبهم وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا رقائيا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 إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيهِ سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعُرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَنَّهَا غَيْر طَلُوبٍ حَتَّى ثُمَّ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ بِأَمْرِهِ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 119. ولتتقوا ولعلكم ترحمون 110. فكذبوه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما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 من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم كلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلام قَالُوا أَجِئْتَ مَالِنَعبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلونَنِي في أسمى إن سميتمها, أنتم سميتمها أنتم ما نزل الله بها من سلطان فالتضعوا معكم من المنتظرين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 بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ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 أريتكم إنهم أناس يتقرعون، فألجئناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطارنا عليهم مطرًا فاذك كيف كان عاقبة المجرمين؟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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكرونها إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان قائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وقائفه لم يؤمنوا فاصبروا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 نكارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد ان جن الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا 119. فبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر التي تجري في البحر بما فعل الناس وما زلوا غض من السماء. أحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إِذَا جاءتهم الساعة بغتا حتى حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على غدورهم ألا ساء ما يدرون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا صن وبكشم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ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 جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكرين على فوش بطائنها 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. فيهن الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء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 ومن مَا جنتان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان مدهان ضختان، فبأي آل إربكوا تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آل إربكوا تكذبان فيهن خيرات حسان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلا لكم لواحد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مدين، قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله ولولا نعمة ربي من المحضرين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 124. الظَّالِمِينَ شجرة تخرج في فِيهِ الجحيم الْجَحِيمِ طلعها كأنه روس الشياطين 126. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 124. عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف ضالين على 119. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيد ونجيناه وأهله من الكرب العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور.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 من السماء الدنيا بمصائب وجعلناها ودوما للشياطين، واعتدى له ما ذاب وللذين كفروا بربهم ما جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا يَطْغَوْنَ وَيَتَفَوْرُ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قد جَاءَنَا نذير فكذبنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نثموا ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين 117. وقعب لهم مغفرة وأجر كبير 118. قولكم أو اجعروا بني إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو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 يُبْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطير فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ مَا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 وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت رجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا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 فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم